فنية الاثنا على خمس من ستي اركان الدين صوم و صلاه وزكاه وحج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد <تصفيق> كما جميلة أبو ليوانكي عندك يستنو أقوم بيتا أمانتي الإسلامة أمانتي بريدو أمانتي ربنا الآن إسيمة لي إنما تكون رأي كيبا لنا أمانتي الإسلامة تني ولي غلطي صدركة وصده الرأي جارمتي واني صده إسين الرأي جارمتتني تقفان إسلام جدما لمفان إيمان جدما صدفان إحسان لا لما جدكو وأصدقنا كيف سقدروا يفهمون إن إسلامك جدكنا جد إسلام جد تونيو أدى إسيره في إد إيمانه جد تونا ولدهم دبلمن أدى إسيره في تين الهند دينا إسلامه هندا ولده قبض جد تونا يو إيمانه ولده دبلمن تين إسلام إيمانه ولده قبضه نسي نصفنا مو إسلام جلامة إسلام جلامة نيتين رتبة نجتهم شريعة الإسلام عصره باقية إلا فانكسر وعشان أركانه جلامة نيتين العالم وعشان أركانه جلامة نيتين العالم الثاني تكفان شهادا شهادة ويتجنوا النبي محمد في ربي في الله رجابة ورتبة نجتين كلمة التوحيد اللي جلمتي كلمة قسلاس اللي جلمتي شهادتكم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله تجنسا ربي الآن رقابه جراحة إساء رقابه ربوبي ما إساء ربما إساء رقابه غوفت ما إساء مالذي قبرمان حقان هنجر جشو رقابه مقوتها في صفات دقاري تإن مقاع في إنتهي تإنه في وصف النبي محمد إساء وصفا إلا إساء تجنسا إساء تبكيثو قناتو ربي كإن رقابه جرم نبي محمد رقابه نمو نبي محمدي كوني ونن نجر دغاجيچو ونن نحا دغاجيچو ونن تي امري كو جاجو وانن ارا دو رغت ترغاو وانن خاغو دي ملي ربي نغبرو ابو كنن افرن يوغو تنيت نجن نبي محمدي رغا باني جنيتنين دبتمنج تبارك شهدن لم أنتم الكلمة الإخلاصي وق كلمه التوحيدي واجل متي مقايامته قال لما تاركانا إسلاما كيسال صلاة نتني يطام الصلاة يطام الصلاة يطام الصلاة صلاة نتنين بكف الدقم صلاة ربينا لا يرد بتواي صلاتها إقامها جليسن بتوائم الصلاة إقام الصلاة تجتئن صلاة تنارعو أكذين جلنا سكبت كل نتنين تعبوا جتئن ونتو كمن توقيروا إجارا واجلته من يكون جلته كبر ساني ولا كتاب دروسنا وني فينقبد كن دغوتني في روتا يسي واجبات يسي اركان في سنن ابي 130 قبل دغوتو موتني في صلاه صلاه دابني يجرمدتو صلاه دابون كن يوكانتو يوكانت 30 يو وانهم تور الليل مروغيتي اقمربين كن نجد ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر صلاة اكما جننت له ربي وراء صلاة اكفي صلاة نهاده صلاة النبي محمد رضي كواجباته بل على ما فائت سان ارغمني بل على ما كيست يجد سان ارغمني بل على ما كيستي واجباته يدل على معني اكثر صلات كانوا يود هذا ذكرا باف چون امنتي اسلاما يوكا اسلام اركان اسلاما كيسى سدس دفع ذكا جتشون تنمالي ثلاثة جتشون هو مالي سوما جتشون مالي حجي جتشون مالي يو جتشو تتنهي كايساني لالي ادى ادى ثلاثة جتشون لغا عرباتي تكرا جتشو كدا دعائي جتشو ثلاثة جتشون ورى إسيهي كي تنجد شريعات أمو ثلاثة جتشون عبادات جتشاهي بوش إسيهي كوبا تتهي عباده جتته بجته يزيد تخبرته قبده ثيروه عن هممتو يرو قبده يرو أددته جتچورا الله أكبر انجل قبمتى سلام سلام عنين تجبرت عبادة قناتنا تويو سلامة جاميتينين يا مم جتچو زكا نمو زكاه جتچول لغا عربات تحراجتچورا كل كلنا كل ون تيني را كل كلستو. واحد ذو سنين لا لا يقص هذا جدك نماء بركة جدك دبلان ربينا الآن قرته بركة هو روزن كيس نماء كاهون بعده كل كل كلين كل سيتي كل كلين سيتي كل سيتي سيتي نمت تكينو، هو تنا رأبه هيوي تكينو، دنيا أمّا بخيل أمّا دُران كَبُو كاهي يسّا كينو، جِدُوسَنَ الرَّانِكُلْكُلَهِ، هو تنا ويتباهثين يمكن، القلب يسّا يسّتُفجُو فيه يسّجِبُو فيه يسّتِبَونُ فيه، سَتَرْكَأُو ننتي هرو إيش هاكن نكوني هرو وفي تنا الرأبه إيش هاكن نكن أيولا الهييتي وانجو جبا هي دريسجيب بسان هرو إيش هما ناكن ندربي هرو إيش هما نجهورا بدي أكمل ترو إيش يوكا جبّا نبي تدرساتي قبصن ترلاك كلّه هيجه فينجي سلّي. هرونا موقتة كلّك اللويتوا ربّي نلاه نواجه بقولي سننجر هروتنا كي تتي نكّي فيم باتيوك نكّي يوكا همذا كان الرّابع وغيتة وقان رتديني ربّي نلاه نقولي أق ياما إثنا بعده. ده ما In bara Barahabra to Yetune. Hawasiwa comes Horon a cannot case Avam Tehannam. Kahyet Hurons and Ragas. Eh? Hannah. is mona is high of fro is um is high of several rate جريمة يوكا ركو يوكا بديها الناسي في بديه سامتشا إررالي حواسني نقل كلها جيتشو كنام أمنتين إسلاما أمنتين بريدو أكناتين هرانا جهاتين أكنام نوجين جرات أكهواسني لليسو أكهواسني نميسو تاتيكت أمن تميسو ماتيكتو ذاك أنتون كواجباتاتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم مدينة لني بلا لما فاتي بلا لما فاتيسا واجبة هذه الأكتب أكتبنا على قدمه وليتنا الملك أكتبنا في القمال هذه الأكتب أكتبنا في الثاني هو مع الفعيو جنيت لأني إن شاء الله تعالى فاصلاحنا بودا وليت دي بنا دي بنا على خمس أركان في <تصفيق> دين صوم وصلاة وزكاة حد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته هنا كثيراً كثيراً أقوم ربنا كأن القرآن سنو دوبتي أقوم رسول ربي الله صلى الله عليه وسلم إذا نبعث نيسين جداً وأفروا كثيراً توقفاً بي لدائرة لما فان ولك في ميته يوتاته سدفاً مدعاً لفابه يوتاته أفرفاً ايه me shaa nigidira koppahe, va apren kanerrabati yhtyura. Akka taiseen eti vatu, on zura keinettilalladesten. amanti kanetaa tu amenti, yo kaarkan islamakissa. Inniin apren faa Ramadan. Ramadanessa on mun kun. ومثنى بن محمد اهاهتي امه دراني رت الليل بالقرههتين انجرا رب بنك ان قرانه لبتهتين انجرا يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اقوم ورد قراني رت كماهت اثنتا بالليد كماهتين انجرا نويمات انجرا ربك سبحانه وتعالى صوموا من ما صوم جت صوم جت بدايه رمضان وان صومنا مرائكم نيات أبادتي حاتو بداتي والقنامتي هذا مناك سالا الرافقاتني ربي بجدة هذا أدون يدك يو سو مجرا مجتوك سو تجوني داخلني واجبة تاني النبي محمد رضي الله عليه وسلم أقامة جرو كانتي برا إسم مدينة جلني لما فاكيت النبي محمد داخل برا برا قمت بصوم رمضان تحجي الارقان ايش نفى حجين امرينا ماكي السبت يلو تحققوا من مراتي محمد رتق امجرت فنكت واجبة امو حجين برا تغلفة اسعام مدينة قلبي برا تغلفة محمد يلو تحقق ملئ الهجنة برا تغلفة اسعام Bara, kurnapa, isantu, juo, ajettu. Duba, ibada, namaduk bandeshanan, arkan, islamad, janutuni, de debiin sizin ilman amarati de debi tuotava. Ibada, buyan Jira, tu tu tujujira, kawab bandes tujujira, kawamuni namadzi, jerota, kanavati debi tujujira. Ibada, buyan debi tujujira, salata, juotaatu, salami buyakes buyakes buyakes arkan kietatti, jerota, namarati debi tujujira. Jerota, Ibada, salata. قوقعان دبى تأمو زكاة في صوم يوم يهرون نماجته وقعان رتدي بى نمرة تذكر متعتي صوم نريد كفر وقعان نمرة تديب أجدتو إبادا عمرى نماجته وتك نمرة تديب تأمو إبادة هجية تي إبادة ونمد بندخوني في عبادا مالكا ملقة عبادا ملقة تفيق أمام جل امتى قدام بعض عبادا ملقة تفيق أمام عبادها الجيوثاتون عبادا قامك أوفا عبادا صلاته هي عبادا سماه ثاتون عبادا ملقة أوفا مو هملقة أوفا رضي عبدا عبادا زكاة صديقة قدام بعض نيتين لا لذن دمجتكم أركان الإسلام شنن كن ككن الرحابين اركان ايماني ترارث فتره ديننا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بني <تصفيق> الاثنام على خمسه من ستي اركان في الدين صوم وصلاه وزكاه